إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ لَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشْيَةٌ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللغو الزكاة فاعيون والذينهم لفروجهم حافظون Məni ni <laughs> فلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مُطُ فَتَ فخلقنا قتَ فَخَالَ فخلقنا لا عظاما فكسونا العظام لحما فكَسََ ل يظمَ نَخْمَّ أَُّا أَ شَأَّ خَل قَن أَقَ فَتَبَرَكَضُ قُم بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَنِتُونَ ۚ أُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَنِتُونَ ۖ ثُمَّ إِنَّكُمْ يوم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 فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعنام لكم فيها فوافر كثيرتون تخرج من طول اشتركوا في وَلَقَدْ قَضَاءَ أَن سَلْمَانُ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا الله تكون وقال الملأ الذين كفروا من قومي أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله ما سامي إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل ذوجين اثنين وأهلك ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم موقون فإذا لا ق الحم وقرر بآل وصلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله وَقَالَنَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهٖ لَئِنَّ إِلَّا كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْ غَيْرِ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إنكم اِذَا لَا خَوْفٌ أَأَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون إلي إلا أخذ ظمض صايحة بالحد كيف ثم أرسلنا رسلنا كترا 県の கு قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِالبَشَرِ مِثْلِنَا وَقَامُوا مَالَنَا نَعْبُدُونَ فتقصعوا أمرهم بينهم زبرا كل حد بما لديهم فرحون فذرهم و عمرتهم حافين اي تقون Bəl ben... وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ والذين يحسون ما آتهم وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم مراجعون أولئك يسارعون في اين راك وهم لا تابقون ولا نكلفنا تن الا استعذا ولدينا كتاب ينطق بالحق يُعَنُّ غُم لا يُلْمُونَ صَدَقَ القَوْلُ لَوِي